وَاللَّهُ رؤوف فِي الْعِبَادِ قُل إِن كُنْتُمْ تُحِبُّنَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ الله اللَّهُ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُل أطِيعُ اللَّهَ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 وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك مِنَ من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا